ملخص ما جاء في نخبة الفكر وقلنا بان فقرات المتن كلها مقصوده عند الحافظ بن حجر فهو قد أتى بزبده وعيون قواعد المصطلح على وجازه هذا المتن فهو جامع مانع فهو كل الصيد في جوف الفرع لذلك وقفنا عند قوله فسالني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك طبعا كنا قد ذكرنا هذا من باب الإجمال كالعادة أنهم يذكرون الشيء اجمالا ليتفرغوا إلى ما الكلام فيه تفصيلا وهذا هو الأصل الغالب وقد يعكسون كما فعل ابن في باب معرفة علامة الإعراب ذكر الشيء مفصلا ثم ذكره مجملاً في فصل وكما ذكر عاكس ايضا باب مرفوعات الاسماء وباب منصوبات الاسماء ذكرها مجمل ثم فصلها وهذه هذا رسم واصطلاح يسير عليه اهل العلم بالفنون طبعا سواء كان في النحو او في غيره فالمصنف رحمه الله ذكر هنا في هذه الفقره قال فسألني بعض من الإخوان فقلنا بأن البعض من الإخوان إما إخوانه في هذا الفن أو هم معروفون كالكناني بن جماعة أو غيره ذكرنا أن هناك من قال على أنهم, أنهم هؤلاء ومنهم من قال على أن إخوانه في هذا الفن إخوانه في هذا الفن قال أن ألخص له هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ أن ألخص لهم، فما معنى أن ألخص له؟ هنا بلفظ بلفظ الإفراد ضمير الإفراد. هكذا له. كان قال أن ألخص لذلك البعض الذي سألني المقصود بالذات من هذا الفن؟ هذا البعض الذي سأله إما ابن جماعة أو غيره؟ أراد أن يلخص له هذا الفن، وفي بعض النسخ أن ألخص لهم بضمير الجمع، فيكون المراد به الإخوان. يكون المقصود به الإخوان. من مراد به أهل هذا الفن؟ اهل هذا الفن. أن ألخصه. ماذا يعني الحافظ بقوله بالتلخيص؟ ماذا يعني الحافظ النحجر بالتلخيص في قوله أن ألخص لهم؟ ها التلخيص معناه تبيين المراد سبقا ذكرنا هذا سابقا تبيين المراد لأنه في الأصمة هو إزالة اللخص بفتحتين وهو إيش ما المراد به القذام العين القذام العين وقال له من حيث اللغة اللخص وقد يستعمل التلخيص ويراد به شيء آخر ولذلك قالوا يطلق التلخيص ويراد به الاختصار كما هنا لماذا قالوا فيه اختصار لان فيه حذف الزائد والاكتفاء بالمقاصد فهذا الذي فعله الملخص يكون فيه حذف الزائد والاكتفاء بماذا بالمقاصد اما الكلام الذي يكون حشوا ضائعا واستطراد واطناب لغير فائدة يحذفه المصنف، فيذكر ماذا؟ يذكر العيون المسائل، ويذكر نخب المسائل. ماذا؟ لأن قلنا بالتنخس ايش في حذف الزائد والاكتفاء بالمقاصد. فإذا كان كذلك، فيكون مقصود المصنف بالتنخس هنا ماذا؟ ماذا يكون؟ الاختصار. يكون المقصود به؟ الاختصار. لماذا؟ لأن اختصر. خلاصة عيون ما جاء في الكتب المشار إليها انفا أو سابقا الكتب المتقدمة التي ألفت في الفن لخصها المصنف ولذلك لخص كل ما فيها ولذلك يقول أهل اللغة لخص الكلام تلخيصا إذا جعله قليلا الألفار كثيرا المعاني يفهموا هذا جيد لخص الكلام تلخيصا إذا جعله قليل الالفاظ كثير المعاني كثير المعاني وهذا كما يسمى في الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم يسمى بجوامع الكلم فاعطاه الله عز وجل جوامع الكلم يقول مبتدا وخبر ويدرج تحته احكام عندما يقول عليه الصلاه والسلام الحج عرف الحج عرف كلمتان ولكن تحتها أحكام والحج ليس عربه فقط ليس عربه فقط ولذلك التنخيص طارت يكون ضروريا وطارت يحتاج إلى الاستطراد إن الاستطراد ربما كما عرفه العلماء ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد فإذا كانت هناك مناسبة أو كان هناك تقييد فلا بأس لا بأس أن يستطرد لا بأس ان واضح فلذلك قسم العلماء الكلام الى ماذا الى اقسام باعتبارات متنوعه ومن اقربها لموضوعنا قسموه إلى ثلاثة اقسام ومن اقربها لموضوعنا قسموه إلى ماذا الى ثلاثه اقسام فالكلام ينقسم باعتبارات متنوعة لكن بما يتعلق بموضوعنا ينقسم إلى ثلاثه اقسام افهموا هذه الاقسام جيدا القسم الاول وهذا لا يكاد يخرج كلام العرب من هذه الاقسام القسم الاول اما ان يكون اللفظ اكثر من المعنى هذا ماذا يسمى عند علماء البلاغه يكون اكثر لفظ اكثر من المعنى هذا يعتبر يقال له الاطناب والحشو الاطناب والحشو بشرط لكن لا بد من هذا القيد بشرط كما يقول البلاغيون بشرط أن يكون في الاطناب زيادة اللفظ نفائدة وليس لغير فائدة فإذا كان المعنى أكثر من اللفظ فننظر هذا يسمى عند البلاغيين بالإطناب والحشو ولكن الإطناب المذموم والحشو المذموم إذا كان لغير فائدة أما إذا كان الاطناب. في زيادة اللف في زيادة اللفظ فائدة فهذا محمود فهمتم ماذا إذن هذا ماذا يقال له الاطنام أن يكون اللفظ كثيرا والمعنى أو العكس أن يكون يكون اللفظ إيش أن يكون كثيرا اللفظ قليل المعنى هذا قلنا يقال له الاطنام والحشو وقلنا العلماء قيادوه بشرط ما هو الشرط اللي ذكروا أن يكون المعنى أكثر من لفظ ولكن بشرط ماذا؟ فائدة لفظ مفيد. أن يقو أن أن يكون اللفظ إن كان كثير لكنه لفائدة. التنبأ لفائدة. التنبأ لفائدة. وهذا أول للاستطراد. الاستطراد لفائدة. ذكر قال إذا كان الاستطراد لفائدة مهم يعني وما ترك بيمينك يا موسى قال هي عصاية أتوكّو عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لان النبي عليه الصلاه والسلام يسال عن شيء فيجيب عن شيء ويزيد يزيد هذا اطناب ويسمى جوامع واسمه جواب الحكيم جواب الحكيم وسئل عن ماء البحر فاجاب عليه الصلاه والسلام هو الطهور ماء الحل ميتته هذا اطناب مفيد ولا غير مفيد مفيد يا رسول الله قال ولك يا جو هذا ايضا والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا ينظر الله الى من جرى ثوبه وخيلاء فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة فهذا من كبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال ثم بيل له معنى الكبر وهكذا إذن معنى أنه عندما يكون الاطناب لفائدة محمود ولا مذموم؟ محمود؟ محمود لا محمود لكن عندما يكون لغير فائدة يكون مذموما؟ واسمك محمود مذموما واضح؟ القسم الثاني العكس أن يكون المعنى أكثر من اللف أن يكون المعنى أكثر من اللف لماذا أنا أحبت أن أذكر لكم هذا التقسيم؟ لأن هناك بعض الفقرات يمرون عليها مرور الحاج بواد محسر فيبقى الطالب أنه يقرأ المتن يقراه قراءة سطحية لكن ينبغي أن يقرأه من ماذا؟ من باب التأصيل فمن باب التأصيل لا بد من هذا التقسيم لا بد من هذا التقسيم وهذا التقسيم وكما يقولون الكلام إذا كان فيه تفصيل هو روح الكلام والقول بالتفصيل هو الذي اصاب المفصل فركزوا معي جيدا القسم الثاني ان يكون المعنى أكثر من اللفظ عكسيش عكس القسم الأول صحيح؟ اذا ماذا يسمى هذا النوع هذا؟, هذا يسمى بالاختصار والإيجاز والتلخيص أطول ثلاثة أسماء وركزوا معي جيدا عندما أقول فرده أسماء لان هناك من قال الايجاز غير الاختصار هناك من قال ايجاز غير الاختصار فأنا اريد ان تدققوا معي انتم طلبة العلم دققوا معي لاحظوا انا سيما اصحاب الكلية لاحظوا معي قلنا الاول ايش ان يكون المعنى اكثر من الله، هذا ماذا يسمى ماذا يسمى اذا كان المعنى اكثر من الله؟ يسمى بالاختصار ويسمى بالايجاز ويسمى بالتلخيص إذن هذا القسم ياش القسم الثاني فهمتم لماذا قلت لكم أن, ان هناك من يفرق بين الاختصار والايجاز لأن الإيجاز ما هو آه. ما هو الإيجاز الإيجاز هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة يكون معنى كثير ولكن الفاظ ها ألفار كيف هي قليله قليله واضح ورح. واضح طيب مع بقيد ايضا مع وفائها بالغرض والمقصود بالغرض المقصود مع وفائها بالغرض المقصود ورعايه الابانه والإفصاح فيها ورعايه الابانه والإفصاح فيها. فيمتى محمود؟ إذن لا بد من معرفة تعريف كل واحد. فقلنا إذا كان المعنى إذا كان المعنى أكثر واللف أقل فيقال له الإيجاز ويقال له الاختصار ويقال له التلخيص. وقلنا الاختصار هو عفوا الايجاز هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. مع وفائها بماذا؟ الألف مع وفائها بالغرض المقصود وزر أيضا والشرط الثاني ورعاية الإبانة والإفصاح فيها لا بد أن يكون هناك رعاية الإبانة والإفصاح فيها واضح هذا؟ بعضهم قال الإجاز ما هو؟ الإجاز يراد به تقليل المباني مع إلقاء المعاني هذا تعريف تقليل المباني، المبنى تعرفه المبنى، مبنى الكلمة، صيغة تقليل المباني ومع ابقاء المعاني يعني قلل الألفاظ ولكن أبقى المعاني الكثيرة أو قل هو كثير المعنى قليل اللفظ، هو كثير المعنى قليل إيش قليل اللفظ، ولذلك يقولون فلان أو جز الكلام. إذا أتى بلفظ قليل ومعاني كثيرة اوجز الكلام, أوجز الكلام. أتى بألفاظ قليله ولكنه تكلم قليلا وأتى بمعاني مهمة يعني جوامع الكلم كأنه جوامع الكلم وما قل وفهم خير مما كثر ولم يفهم واضح. إذن هذا هو الإيجاز، لكن هناك من العلماء قالوا هذا الإيجاز وهذا الاختصار، وهناك من العلماء من فرق بين الإيجاز والاختصار. قالوا لا الإيجاز غير الاختصار. فما هو الفرق بينهم؟ قال الإيجاز هو الحفاظ على جميع المعنى باللفظ القريب. ركزوا معي. هذا نفس ما قلنا تقريبا الحفاظ على جميع المعنى. باللفظ القليل طبعا هذا لمن يقال للإيجاز للاختصار إذن الاختصار ماذا يكون عكسه عكسه قالوا الاختصار عكسه إيش هو عكسه ماذا قلنا هو الحفاظ على ماذا على جميع المعنى باللفظ القليل وهذا يكون العكس هذا يكون العكس ليس بالضروري أن يحافظ على جميع المعنى أن قد يكون الحفاظ على اللفظ دون أن يكون جميع المعنى واذا حرم؟ إن هذا هو العكس الذي ذكره وبعضهم قال لا فرق بينهما تعريف قالوا تعريف الإيجاز هو نفسه تعريف ها؟ لا فرق بينهما من حيث المعنى وهذا الإيجاز عندما نقول الإيجاز الذي أتى به الحافظ والاختصار الذي أتى به الحافظ قد يقول قائل كل يحسن الإيجاز لا ليس كل أحد يحسن الإيجاز والاختصار ليس كل أحد يأتي بألفاظ يعني قليلة ويحافظ على المعنى ولذلك التهذيب أيضا ما يقال في الاختصار والإيجاز يقال في التهذيب فأخشى أن أخرج لأن مسألة التهذيب عندما ترجعون إلى كتاب تهذيب التهذيب للحافظ نحاجة وهو تهذيب لمن؟ لكتاب الميززي تهذيب الكامل والميززي تهذيب المقدس أيضا كتاب الإكمل فهكذا اذا تهذيب الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وترهيب التهذيب وتقريب التهذيب فهمتم اذا معنى هذا تحرير تقريب التهذيب ايضا فالتهذيب قد يكون افضل من من الاصل فالحافظ ابن إذا اذا قارنت بين ما عند المزني وما عند الحافظ ابن تجد ان الحافظ ابن حجر وان هذاب الا انه يزيد فالتهذيب ليس بالضروري ان يكون اقل لفظ ولكنه أقل لفظا وأكثر معنا وربما زاد فلذلك قال العلماء وليس كل أحدين وليس كل احد يحسن الإيجاز والاختصار هذا القسم الثاني ولا لا أريد أن أزيدكم أكثر من هذا وإلا ها القسم الثالث أن يكون المعنى مساويا لللف أن يكون المعنى مساويا لللف وهذا سهل جدا هذا ماذا يسمى عندهم؟ ماذا يسمى عنده يسمى بالمساواة بالمساواة طيب قد يقول قائل واذا هذا ماذا؟ يعني يمكن أن نسميه الإيجاز لا لا يسمى إيجازا لماذا لا يسمى إيجازا؟ لأن هناك الفرق بين المساواة والإيجاز المساواة شو هو؟ المساواة هو ما تساوى اللفظ والمعنى بشرط فيما لم يكن داع فيما لم يكن داع لماذا فيما لم يكن داع للايجاز والاطناب فيما لم يكن داع للايجاز والاطناب هذا هو اذن اغلق النت فيما لم يكن داع للايجاز والاطناب دا لا يكون هناك داع والا فاذا تساوى اللفظ والمعنى فيما لم يكن داعي للايجاز والاطناب فماذا نقول له نقول له المساواة فالايجاز والاطناب لهما داعي وليس هكذا كما اتفق انما لهما داعي والاطناب ما هو اذا عرفنا المساواة ما هو الاطناب زيادة اللفظ على المعنى لماذا لفائده زياده اللفظ على المعنى قلنا لماذا لفائده وطبعاً بقي لنا إذا فهمتم هذه الأقسام ضرورية بقي لنا شيء آخر ما هو؟ هذا كله يفي بالعبارة العبارة تفي بالغرض واضح؟ يعني سواء كان تكثير المعنى وتقليل اللفظ أو العكس أو التساوي تساوي اللفظ والمعنى إذا ماذا يسمى إذا لم تفي العبارة بالغرض والمقصود؟ ماذا يسمى؟ يسمى اخلال احسن يسمى إخلال اذا لم تفي العباره بالغرض والمقصود سمي ايش سمي اخلالا سمي اخلال وما هو حكمه وما هو حكمه ولا سيما اذا زاد على الغرض اذا زاد على الغرض حكم الاخلاء اذا زاد على الغرض اذا زاد على الغرض بدون داع ماذا يسمى الاخلال اذا زاد على الغرض بدون داعي ماذا يسمى؟ يسمى تطويلة يسمى تطويلة فهمتم هذه؟ هذه الفار في الحقيقة أنا تعمد أن أذكرها لأنني تكلمت عليها في كتاب ذاكرة سجين مكافح في الجزء السادس وطلت الكلام عليها وإنما تعمد لتفهموا هذه العباره ما هي الايجاز والاختصار والتلخيص والإطنار والإخلال والتطويل وماذا آخر آه. والاستقرار والحاشو هذه كلها عبارات الطالب ينبغي أن يكون يفهمها يفهمها فلذلك عندما نقول بأن المصنف لخص ما المقصود بالله أن هنا يعني اختصر الكتب التي سبق الكلام عليها في هذا المتن الوجيز القليل الالفاظ كثير المعاني. فهمت الآن؟ هذا معنى فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة, المهمة. ما عن المهم المهمة ما المهم؟ أن ألخص لهم المهمة من ذلك. أي المراد من, من ذلك؟ المهم ركزوا معي جيدا. المهم له تعريف. كلا، إنه المهم كل أمر يكون شديد الأمية كل أمر يكون شديد أهمية يقال له المهم يكون مهما طبعا. كل امر شديد الاهميه يكون مهما اي امر في دين او في دنيا يكون شديد ايش شديد الاهميه او نقول المهم هو الذي اذا فقده الانسان وصيب بالهم المهم هو الذي اذا فقده الانسان وصيب بالهم دنيا او دين وقل من يصاب بالهم إلا برحمه ربك وقليل ما هو. يعني الدنيا ذهبت له الدنيا يصاب بالهم نزار مثلا ذهبت وظيفة يعني متالم وحتى الدروس يعني انقطع مدة ويقول أنا أتابعكم على النت ويكتبوها إذن المهم استحينا أن نقول له وقرنا في بيوتكم إذن معنى هذا أن المهم إذا فقده الإنسان يصاب بهم من. والهم شو هو, الهم؟ هو الحزن المتردد الحزن المتردد فقد الانسان ولده الحزن المتردد فقد ماله الحزن المتردد فقد دينه الحزن المتردد طبعا واضح وهذا الذي ينبغي ان يحزن له اكثر هذا هو المهم وقيل المهم هو الامر الشديد المفزع الامر الشديد المفزع يقاله المهم فلذلك قالوا كل ما يدعو الى اليقظه والتدبير فهو مهم والحافظ بن حاجر ماذا فعل هنا؟ أشار أولا إلى مسألة مهمة. يغفر عنها كثير من الطلبة، وهي أن التصانيف في هذا الفن كثرت. في الفن الواحد كثرت في التصانيف. ليس هناك تصنيف واحد أو تصنيفان مركزان. ربما هذه التصانيف كانت سببا في ماذا؟ في تشتيت وتفريق. ذهن الطالب ولا سيما من كان مبتدئا في الفن والمبتدئ لا يحسن الاختيار المبتدئ لا يحسن الاختيار ولذلك كان من أعلم البلية الشيوخ الصعوبية ولذلك كان لا يؤخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصعفي ولذلك كان الناس يتخذون المشايخ لأنك ما تستفيده من شيخ يعني يوازي ما تستفيده من الكتب أكثر من خمس سنوات في شهر واحد في شهر واحد لانه سيصحح لك ويبين لك فكثير من المبتدئين يظن ان الخير في الأمات والامهات الامات لان قال الامهات تقال لمن في حياته والمجلدات الكبيره يقال لها قال الأفضل يقال الأمات الامهات فيظن ان الخير في الامهات وليس في البنات وكيف يريد أن يدخل إلى الامهات وهو بعد لم يتقن البنات والمختصرات والمقدمات البنات وأنا دائما أقول لكم طعام الصغار سموا الكبار طعام الصغار سموا الكبار تصور واحد ما قرأ العقيدة الطحاوية وأنت تريد أن تدرسه وكتاب في العقيدة ما شاء الله ولا ما قرأ اصول الفقه ما قرى حتى الورقات ولم ولا يفتح الوصول وهو يريد أن يقرأ جمع الجوامع يدخل هناك الى تشقيقات وتنبيهات وفروع وعلم الكلام وكلام الاعتزال يعني يضيع بين, بين هذا فيخرج كما دخل الحمد لله يخرج سفر كما قالوا في, ال في دخلت دخلتها جاهلا وخرجت منها جاهلا دكتورا إذن معنى هذا أن الإنسان ينبغي أن يتقن مثل هذه القضايا هذا هو العلم التأصيل الذي يسمي العلماء العلم التأصيل فهناك فرق بين أن يحفظ الإنسان المتن ويقف عند فقراته. ولذلك الحافظ المحجر لما سأله بعض الإخوان من إخوان هذا الفن أو من طلبته او اصدقائه سالوه أن يلخص لهم المهم من هذا الفن يعني من علوم المصطلح وجدها فرصة وهذا هو السبب الباعث على تأليف هذا المتن. هذا هو السبب الباعث على تأليف. لذا وجد فرصة ليبين لهم ما ينبغي البداية منه. رجاء الاندراج والانخراط والدخول في مسالك ماذا؟ مسالك المصنفين السابقين من اهل الفضل والعلم تشبه بهم والحياش إليهم ورجاء إرفع الله بهذا المتن المختصر. وكما قال بعض العلماء ومراد بذلك أن, يلا أن ينال من أجر نشر إيش؟ نشر العلم ما ناله أولئك المخلصون المتقدمون ويكون ضمن الذين أسهموا في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فإذلك كل من ذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما يأتي واحد ويطعن فيه يعني لبدعات أو شيء من هذا القبيل وهو لجالب يعتقد شيء ويظن على أن كما يفعل الآن المداخل شر من, من شر ما خلق الله يعني سرطان العصر وصفنا في هذا الزمان بالمداخل والرسلانيين حتى أصبحوا الآن يقتلون العلماء الذين يخالفونهم لأن الحج ضعيفة فالفكر يناقش بالفكر إذا قلنا إذا صح هذا التعبير فعندما يأتوا ويقتلون العلماء والأفاضل والدكاتره والمشايخ وأصحاب الفضل وأصحاب العلم الذين ينشرون دين الله عز وجل اذا ماذا بقي يعني تراهم للأسف،, تراهم للأسف هؤلاء يعني ميعوا الدين وظنوا أن الدين هو ما عندهم هم فقط وأن العلم هو ما عندهم هم فقط فإذا كان لا يمكن أن نأخذ من المحدث شيخنا الشيخ الحويني ويطعنون فيه بل لو وجدوا فرصة يطعنونه لكن الله عز وجل حافظ عباده ومدافع عنهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا ينصر من الله من ينصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين فالشاهد انظر من يدافع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شرف عظيم فكونوا أنتم كذلك لما لا تكون كذلك ولذلك قال الحافظ بن حجر أن أُلخِصَلَهُم فوجد فرصة ليذكر السبب الباعث على على التأليف وهذه عادة المصنفين إنهم يذكرون السبب الباعث على التأليف يذكرون السبب الباعث على التأليف ولذلك قال المصنف المهم من ذلك مع المهم أن يذكر لهم الشيء الذي يحتاجه الطالب يعني عيون هذا الفن عيون ونخب عيون ونخب هذا العيد علم المصطلح ثم قال من ذلك الإشارة إلى ماذا يلا من ذلك أي ما ذكر من التصانيف في استلاح آل الحديث فإشارة إلى المصنفات التي ذكرنا سابقا في ماذا في استلاح آل الحديث لأنه سبقا قلنا بأن هذا الحديث كتب في, في آخر إيش القرن الثاني وبداية القرن الثالث الى اخر عصر المؤلف لان التاليف في المصطلح استقلالا بدا في أواخر القرن الثالث اما على العموم فكان في القرن الاول كان في القرن الاول اكتبوا لأبي شاه وعمر العاص عم الله عمرو العاص كان يكتب وخديجه رضي الله عنها عندما قضيه الحديث الطويل المعروف في الـ الـ الـ الـ الـ الواحي ولا غير ذلك فيه نصوص كثيره لكن استقلالا هنا من هنا بدأت مسألة التاليف في وضع قواعد ولذلك قال من ذلك وبعضهم قال الإشارة ليس إلى كل المصنفات التي سبقت وإنما الإشارة الى مقدمة إلى مقدمة من الصلاح فلهذا يقول هو في الشرح درجات منه فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر نخبة نخبه الافكار ولذلك أنا ان قلت لكم انه الفها في الصفر الفها في الصفر فكان اذا جاءته فكره يقوم وهو نائب ويكتبها حتى ان وراقه مره استيقظ وجده يوقد المصباح فقال رحمك الله شيخنا لو ايقظني قال لا انت شاب اريد ان تاخذ راحتك فيكتب كلما جاءته فكره يكتبها فالفه في ماذا ألفه في الصفر قال حتى قال على ترطيب ابتكره ابتكرته يعني ابتكرته قال ابتكرته أنا وسبيل انتهجته السبيل هذا الطريق انتهجه وذهب عليه وزوائد الفوائد هذا ذكره من الحافظ بن حجر. فلهذا قال من ذلك فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك فهمتم هذه الفقرات أن ألخص لهم المهمة من ذلك قال فاقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد تحفظون المتن لا ماشي شويه شوية قل في بيت امك اجت يا بحفظ هل تحفظ المتن اذا كنت شويه ابقى هناك احفظ المتن اذا شئت ان يكون عندك انت تريد ان تبني وانت ما عندك الهالات لترنيه ينبغي ان تكون فعلا عالما الآن الان ابن تيمية لم يولد شيخ الإسلام إلا الحافظ المحاجر لم يولد حافظا اجتهدوا لا تحقروا دوركم دائما أقولها لكم لعلكم أنتم تكونون إن شاء الله من علماء الحديث العصر القادم ولماذا في هذا العصر إذا اجتهدتم ولا أطالب علم المحروم والعلم منح إلهية يعني لا ليس بالضلول أن يكون الشخص كذا اجتهد ما تحقرش دورك لا تحقر دورك لا تحقق دورك فلذلك قال فأقول الخبر لاحظوا هنا عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فاقول ماذا يسمى هذا عند العلماء فاقول الخبر هذا يسمى بالدخول والتنبيه الى موضوعي الى موضوع المثل الى موضوع هذا الكتاب وما هو موضوعه موضوعه الخبر من جميع جوانبه هذا هو فاقول الخبر هنا قف فأقول الخبر أهل العلم بالتصنيف والتاليف ماذا يسمون هذا؟ يسمونه الدخول إلى الموضوع ها والموضوع في, في, في ماذا؟ موضوعه ما هو؟ الخبر من جميع جوانبه فلذلك قال فأقول قال بعض الشرح أقول طالب من الله تعالى التوفيق والسداد والعون على إتمام هذا المثل ولهذا السبب بالغ في التلخيص في تنخيص واختصار وشرح وتوجيه وإيضاح وحل رموز أش قواعد المصطلح وحاول أن يفتح كنوزه ويوضح للطالب ما خفي من ماذا؟ من المرتدي ما خفي عليه من فوائده وشرائده فحاول أن يحلها وأن يفتح كنوزها ونبأ على خبايا زوايا هذا الفن خبايا زوايا هذا الفن فماذا ابن حذيف على ماذا على الخبر فقال فأقول الخبر طيب ماذا يراد بالخبر في قول حافظ من حجب طبعا نحن سبق أن تكلمنا عليه وذكرنا بعض الأبيات وهذه الأبيات يعني من منظوماتي ولكن جاء هنا فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين نعم ماذا يراد بالخبر أولا أن نعلم أن الخبر هو احد قسمي الكلام الخبر هنا هو, هو احد قسمي الكلام لأن الكلام إلى كم ينقسم؟ إلى خبر وإنشاء إلى خبر وإنشاء الإنشاء منقسم إلى ماذا الكلام من حيث هو افهموا هذا جيدا لأن أنتم لا تقرؤونها وصنفق لكن لعلكم إن شاء الله تقرؤونها الآن الكلام ينقسم إلى ماذا؟ إلى خبر وإلى إنشاء والإنشاء المنقسم إلى ماذا؟ إلى الأمر والنهي والعرض والتحضير والنفي والدعاء والاستفهام والترجي والتمني واضح؟ إن هذا ماذا يسمى هذا؟ إنشاء. هذا يسمى إنشاء فهمنا هذا؟ إذا الخبر يشمل ماذا المقال الخبر ماذا يشمل انواع من الخبر من يذكر لنا هذه ها أنا شرط إلى لكن الآن من يذكر لنا هذه أنواع الخبر؟ كل واحد يقول واحد العلم لا يصعب بين الاثنين كل واحد ياتينا بنوع. مصطفى خليه الناس كل واحد يأتي بنوع. الخبر مصطفى ما هو الخبر؟ يشمل الخبر يش؟ عند من؟ ها عند النوحات ما شاء الله يوحيلك عند النوحات. الخبر عند النوحات الخبر عند من عند المناطق عند المناطق الخبر عند من عند هو النوحات مصطفى هذا الخبر عند البلاغيين ولذلك من القرآن منكم في علم المعاني الفصل الأول من الباب الأول من علم المعاني الاسناد الخبري الإسناب الخبري هذا أيضا هذا الثالث صحيح ولذلك العلم بالبيان ماذا يقولون لأن الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند والإسناد الخبري هو الذي يسند فيه الخبر للمبتدا والفعل للفاعل ويقوم على ركنين أساسيين هما في الجملة الإسمية المبتدا والخبر وفي الجملة الفعلية الفعل والفاعل الفعل والفاعل واضح؟ نعم مصطفى يسمعون؟ إذن هذا هو بقينا القسم الرابع لا أركزوا الأول إيش هو الخبر عند من أفقي؟ النوحات الخبر عند من؟ مناطقة الخبر عند من؟ البلاغيين علم المعالم الخبر أخر عند من؟ أنتم ماذا تقرأ؟ عند الحديث الخبر عند المحددين هذا القسم الرابع هذا القسم الرابع واضح هذا؟ طيب ما هو الخبر الآن؟ إذا فهمنا هذا ما هو الخبر؟ الخبر لغتان الخبر في لغه العرب ما هو هو النبأ والاعلان النبأ والاعلان ولذلك يقول كل ما ينقل ويتحدث به ماذا يسمى كل ما ينقل ويتحدث به يسمى خبر كل ما ينقل ويتحدث به يسمى لغه بل وعرفه يسمى خبر اذا كن تنقله وتتحدث به انت عندما تاخذ خبرا وتنقله وتتحدث به ماذا يسمى؟ اخطت كلاما وسرت التقيت انتق... هذا اخبرته وانتقيت هذا اخبرته ماذا يسمى؟ خبر. يسمى خبر يسمى خبر. هذا من حيث اللغه ما هو الخبر من حيث الاصطلاح من حيث الاصطلاح تنوعت تعريف العلماء قديما وحديثا واختلفوا فيه اختلاف كثيرا حتى قال العلامه محمد بن أحمد المعروف بابن النجار هذا حنبلي المذهب معروف بابن النجار عنده كتاب سمه شرح الكواكب شرح الكوكب, الكوكب, شرح الكوكب المنير وهذا يقع في أربع مجلدات ويقول حققه شيخنا محمد الزحيلي وحققه نزيه حمد هذا من منشورات وزارة الأوقاف بالحجاز يقع في أربع مجلدات. فيقول الله. يقول لما ذكر الخبر قال فيه حدود كثيرة. تعرف حدود كثيرة. للأسف هذه مصطلحات كلها مصطلحات المناطق. قال فيه حدود كثيرة قل أن يسلم أحد منها من خدش. فيها حدود كثيرة لكن قل أن يسلم منها أحد من خدش. كلها ليس الجامعة ولا مانعة قال فاسلموا قولهم ما يدخله صدق وكريم أسلموا ما يدخله صدق وكريم وهذا قال به بأبو الخطاب أبو الخطاب تعرفونه ومحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي. عنده كتاب سمعه التمهيد في أصول الفقه التمهيد في أصول الفقه هذا قال به وقال به ابن البنا وقال به ابن عقيم قالوا ما يدخله صدق وكذب ما يدخله لاحظوا ركزوا جيدا هنا يا أصحاب الكلية أصحاب الجامعة أنا قلت لكم سابقا من اللي كانت الجامعة كانت كتخرج علماء من لي كانت الجامعة كتخرج لنا أنصاف العلماء وليس الذكرة كالألثى الجامعة, الجامعة ركزوا معي جيدا عندنا القول الأول مع القول الثاني ما يدخل صدق وكريم واضح؟ طيب القول الثاني لابن النجار نفسه في كتابه أيضا شرح الكوكب هو أيضا في اصول الفقه قال الخبر إن طابق ما في الخارج فهو إيش؟ فهو صدق أخبر بشيء وطابق ما أخبر بما أخبر به طابق ما أخبر به فهو إيش؟ صدق يقول لنا مثلا حضر اليوم مصطفى الدس، أخبرنا بأن مصطفى حضر الدس، وفعل مصطفى حضر قال مصطفى نام في الدرس وفعل مصطفى نام في الدرس هذا خبر صدق ولا كذلك هذا صدق هذا صدق وإلا لم يقولوا وإلا خليونا من بحل قضية الشيخ الخليل قال وإلا تدخل فيه 67 سورة وإلا هذا الاستثناء ركزوا مع أجهزين قال إن طابق ما في الخارج فهو إيش فهو صدق وإلا معنى وإلا يعني إن لم يطابق الواقع في الخارج وإلا فهو كذب قال وإلا فهو كذب معنى وإلا فهو كذب وإن لم يطابق الواقع في الخارج فهو كذب فهمتم هذا التعريف؟ فهمتم هذا التعريف؟ إذن لا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق مع أو عدمها مع الكذب وأيضا وبين أن لا يعتقد شيئا أو يعتقد عدم المطابقة هذا كله لا فرق مع يعتقد المطابقة مع وجودها أو يعتقد وجودها مع عدمها واذا لا واسطة بين الصدق والكذب وهذا مذهب قال به كثير من الناس بل وزعموا أنه مذهب الحق وهذا معنى قوله من العبارة اللي يأتون للاعجاز يقول لك الخبر ما كان لنسبته خارج يطابقه أو لا يطابقه وافق اعتقاد المتكلم أو لا فلا واسطة هذا يأتون يذكرونه للاعجاز وغالبا عندما كان يجرى الامتحان لطالب علم قوي يذكرون له هذا يقول الخبر ما كان لنسبته خارج يطابقه ما كان لنسبته من ذل ما كان لنسبته خارج يطابقه أو لا يطابقه وافق اعتقاد المتكلم أو لا فلا واسطة معنى لا واسطة لا واسطة بين الصدق والكذب هذا هو لا واسطة بين الصدق والكذب هذا التعريف الثاني التعريف الثالث قال الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني بغض النظر عن قائله بغض النظر عن قائله اذا كان يحتمل الصدق والكذب لذاته فهو يقال له الخبر السلم محتملا الصدق لذاته جراء محتمل الصدق لذاته جرى بينه موقبية وخبر من أراد أن يقرأ أصول الفقه ضروري يحفظ السلح ضروري مع أنه علم في الحقيقة لا يفيد لكن بما أن كتب أصول الفقه يعني تقرأ كتاباً واحد وإذا به تجد كأنك قرأت عشرات الكتب هذا أصول، هذا فقه، هذا نحو، هذا بلغة، هذا كذا، هذا كذا معنى أن يعني لا يوجد هناك كتاب يعني خاص يتكلم في وصلفقة. الفقه بد أن يأتوا بماذا لأنه ما كتب الأحناف كتب الأحناف مليئة بهذا إذن هذا هو الخبر عند المناطق وعند البلاغيين لكن ما هو الخبر عند المحدث تعريف الخبر عند المحدث وعند النوحات معروف أمره الخبر جزء المطيم والفائدة كالله بر والأياد الشهيدة هذا ولكن الخبر عند علماء الحديث ما هو سبق ذكرنا شيئا ولكن لا إنه جاء هنا امر ضروري نذكره فالخبر عند علماء الحديث مرادف للحديث الخبر مرادف للحديث معنى مرادف للحديث يعني هو والحديث الخبر والحديث بمعنى واحد هذا هو لا فرق بينه وبين الحديث عند الجمهور ان لذلك يقول الخبر مرادف الترادف غير التباين الترادف الاختلاف في اللفظ والاتفاق في المعنى اما أن التباين انت واضح طيب وبعد هذا البيان من بين وشو هو الخبر اذا عرفنا هذا ما هو الخبر ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول او فعل لا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل والى الصحابه ومن دونه ركزوا معي جيدا إذا قلنا لا فرق ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابي ومن دونه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة أو المنام في اليقظة أو المنام هذا هو الأصح فهذا فلا يطلقى لآل ذاك ها لا يطلقى لآل ذاك ما أضيف إلى النبي إلا, إلا على ماذا إلا على المرفوع لا يطلقان إلا على المرفوع واما على غير المرفوع قالوا فلا إلا مع التقييد إلا مع التقييد كيف إلا مع التقييد يقال هذا حديث موقوف على الصحابة هذا حديث مقطوع أما هكذا قالوا إذن يراد به إيش المرفوع فقط هذا على قول وإلا فهو مرادف للخبر ولكن على التعريف الذي ذكرنا ما اضيف الى بصاص من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلوقيه يكون خاصا بماذا بالمرفوع واما غير المرفوع كيفا يكون مقيدا حديث موقوف على الصحابه حديث مقطوع واضح هذا مفهوم طيب الخبر اقول الخبر الخبر كم له من اطلاق الخبر كله من اطلاق عند اهل الحديث طبعا لانه كما قلنا لا بد عند اهل الفم له اطلاقات ولكن اصح ما قيل فيها إطلاقان له إطلاقان عند اهل الحديث له إطلاقان الاول يطلق على ما اثر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من الاقوال والافعال والتقريرات والاوصاف الخلقيه والخلقيه هذا مرادف لي من هنا مرادف للسنه للسنة للسنه استيقظ يا نزار راس كبير قالوا الرأس الكبير يا عالم يا ظالم اختار واحدة يا نزار ها قالوا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من الاقوال والافعال والتقريرات والاوصاف الخلقيه والخلقيه اذا قلنا ركزوا معي جيدا وشغلوا قليلا المخ ها شغل عقلك يا نزار ما أضيف إلى النبي ركز معي من قولي من الأقوال والأفعال والتقريرات والأوصاف الخلقية والخلقية هذا مرادف لنا للسنة بهذا المعنى يكون مرادف لنا يكون مرادف للسنة يكون مرادف للسنة الإطلاق الثاني هذا يشمل ما أثر عن النبي فقط الاطلاق الثاني يشمل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وما اثر عن اصحابه وما اثر عن التابعين فكل ذلك يسمى ايش خبرا كل هذا يسمى خبر فهو بهذا المعنى اعم من سابقه ولا اخص اعم من سابقه لان السابق خاص بالنبي خاص فهو مرادف للسنه اما هنا اعم السنة السنه المرفوعه والموقوفة والمقطوعة إذا سميناها سنة وهذا الاطلاق هو على الاسير ها لا لا هو كل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عن لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو ها هذا لا هو المشتهر على لا هو... لا كان هذا هو المشتهر يا جماعة. فيكون الخبر عام من السنة ولا أخص عام من السنة لأن السنة مختصة بماذا فالإطلاق المشهور بما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعها طيب الخبر بماذا يتميز من يميز الخبر تميزه الرواية إذا كان مرتبطا بالإسناد ماذا يقال له فهو الخبر إذا كان مرتبطاً بالاسناد فهو الخبر، وما ذكر من غير من غير فلا يدخل في مسمى الخبر، ما ذكر في غير اسناد لا يدخل في مسمى الخبر عند أهل الحديث واضح وإذا فهمنا الخبر وفهمنا الحديث وذكرنا فيه السنة بقي الأثر، الأثر شو؟ هو الاثر في اللغة الأثر بقيه الشيء. وما يتركه الإنسان وراءه ومنه ترك الآخر فيشمل ذلك آثاره في الأرض وما يتركه من أعمال التي تكون اثرا له كقوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم في سورة لا يطناش وآثارهم أي ما تركوهم وراءهم من أعمال هذا الآثار المرمي الاثر فاذا الأثر مربي العمل والاثر في الاستلاح مروية عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم علينا نعم يخص نعم ومنهم من جعله مرادف للحديث ومنهم من جعله مرادف للحديث ولكن قال الأول أصح قال الأول أصح يعني لا يكون مرادف له ولماذا عبر المصنف ابن حجر بالخبر ولم يعبر بالحديث أو الاثر على القول بالترادف لماذا عبر بالخبر ولم يعبر بالحديث ولم يعبر بالآثر لماذا ها ها انت فقين انت ها؟ لماذا عبر بالخبر الحافظ ابن حجر ولم يعبر بالآثار الحاديث أنتم أصحاب الكلية لأنه أوضح وأبيض لأنه الخبر جمع بين السنة وطلب الصحابة لانه لأنه لكونه أشمل أحسنتم لكونه أشمل من غيره على قوله لأن في الخبر لأن الخبر في استلاح الأئمة يطلق على ماذا؟ الخبر يطلق على مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وموقوف الصحابي ومقطوع التابعي هذا على رأي من يستخدم الخبر؟ ويريد بي إيش يريد بي الحديث على خلاف في ذلك تقدم لكم نظما ونظر صحيح طيب بقي سؤال آخر من من العلماء الذين أكثر من استعمال لفظة الخبر وأرادوا بها الحديث يلبي أنت ترفقوا وهذا الجواب فيه جائزة ها حتى المشايخ يتابعون مشايخ واحدهم يعني ما شاء الله تخصصوا في علم الحديث الدكتور ناجي معنا فحتى الشيخ ناجي ممكن نرسل له الجائزة من من العلماء الذين أكثروا من استعمال لفظة الخبر وأرادوا بها الحديث قدماء ومعا الآن قدماء ها كيف لا استعمله كثيرا يعني من أكثر العلماء مصطفى لو امتلك أنا أفضل ها من أكثر العلماء الذين ومعلمة ومعلمة طبعا ومعلمة طبعا من يستعملها في كتبهم كتب في كتبهم يستعملون لفظه الخبر ويريدون بها الحديث لعل حتى من عنده الجواب يكتب وتصله جائزة إن شاء الله جائزة كبيرة ها يستعمل أكثر أكثر أقول أكثر لا أقول من استعملها أكثر من استعمل لفظه الخبر ويريد بها الحديث واضح؟ جائزة مساعدة أنا قلت أكثر من استعملها في كتابي هذه مساعدة في كتابه في تأليفه هي يستعمل يقول وفي الخبر ويريد من الحديث أو كمان في الخبر أو كذا في الخبر أو ذكر الخبر ها وهل بعد هذا البيان من بيان يلا يا جماعة مالكم لا تنطقوا شاف الألباني الحمود الألباني مشي لو خليت راسك مركوز كان أفضل مشي متقدر ألباني محدد لا يشكوا في تحديث لي احد حنا نتكلم على اكثر من يستعمل لفظ الخبر واراد به الحديث نعم احسنت واحد هذا الامام الشافعي اين استعمل هذا الامام الشافعي رسالة. رساله احسنت هذا واحد الثاني ماشي حنا نسى ها لا ركزوا معي جاي أكثر من استعمل لفظة الخبر ويريد بها الحديث الإمام الشافعي كما ذكر الشيخ صغير في الرسالة والإمام بن خزيمة وتلميذه بن حبان وتلميذه بن حبان هؤلاء أكثر من استعمل لفظة الخبر ويريدون هذه فوائد مهمة سجلوها طبعا تجدون كثيرا في الرسالة الشافعي نبقرأ منكم الرساله الرسالة الآن فيها نسختان الذي أعرف حسب علمي فيها نسختان نسخة بتحقيقي الشيخ المحدث شعيب لا لا عفوا المصري الشيخ أبي الأشبال حسن أبو الأشبال لا لا ماشي حسن شيخ أبو الأشبال محمد أحمد شاكل أحمد شاكر وأخيرا خرجت بتحقيق شيخنا ومجيزين العلام المحدث ماهر دكتور ماهر ياسير الفحر وأنا قرأتها قرأت بتحقيق أحمد شاكر وقرأتها بتحقيق شيخنا وهي في الحقيقة الآخرة فيها فوائد كثيرة وحتى تحقيق أحمد شاكر لكن هذه فيها زيادة لمن أراد أن يقرأها سجلوا العناوين وخذوا هذا التحقيق يعني للشيخ للشيخ خي في الرسالة تجدون عبارة يستعملها كثير من الشافعي يقول فدل الخبر فدل الخبر ويذكر حديث المرفوع عن يقول فدل الخبر وفي صحيح من خزيمة وفي صحيح من حبان كلاهما ومن حبان قلده شيخه في الطراجن يقول ذكر الخبر الداني على كذا وكذا ويذكر يقصدون بذلك الحديث المرفوع ويقصدون بذلك ما هو الحديث المرفوع واضح فينادم إذا عرفنا الفرق لكن بقي لنا بما أننا ندرس نخبة الفكر ما رأي الحافظ نحجار رحمه الله تعالى في الفرق بين الخبر والحديث ماذا يقول ولا سيما في النزاع وأنا عندي أساسات في النزاع وعندي إسناد عالي فيه إن شاء الله سأجيزكم به الحافظ نحجر في نزهه النظر قال أن وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره ركزوا معي جيد وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها ماذا يقال له الإخباري الاخباري إذا كان يشتغل قرأته في, في رواية في الكتاب في موزة اخباري أخباري الهمز الفتح الاخباري ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث ثم قال وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولا عكس فكل حديث خبر ولا عكس الحقيقة شرح نخبه الفكر كنا نحفظه شرح، كنا نحفظه حفظ، وهو في حق سهل الحفظ. إذا أدمن فيه الإنسان نظر، ممكن يحفظه بسرعة. ولكن هناك عبارة هي ليست من مباحث المصطرح، أو قوله بينه معوم وخصوص مطلق. ها؟ هذه في البلاغة وفي أصل فق. يعني ما معنى بينه معوم وخصوص مطلق؟ الخبر والحديث بينهما عموم وخصوص مطلقين قول الخبر يعمو يعمو الحديث. ها والحديث مخصص بالخبر. اسمع. الخبر. إن الخبر... الحديث يعني ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن النبي وعن غيره. إن الخبر أعم من الحديث. الخبر يكون أعم من الحديث بحيث يصدق على كل ما جاء عن النبي صفر. وما جاء عن غيره بخلاف إيش بخلاف الحديث فإن يختص بماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ممكن أن نقول فكل خبر فكل حديث خبر ولا ينعكس من غير عكس معناه ولا ينعكس أو من غير عكس وليس كله وعبر عبر بماذا بالخبر ليكون أشمل معنى ليكون لي أشمل حتى يكون ما ذكر بعده من الأحكام يتناول خبر الرسول وخبر غيره ما معنى قوله وعبار بالخبر ليكون أشمل هل الشمول يكون مطلقا؟ وهذه هي المصطلحات أخرى ولذلك أحاول أن أبيناها القول بالشمول ركزوا معي ليكون أشمل القول بالشمول متى يكون؟ متى يكون؟ يكون بالنظر إلى الترادف لا بالنظر إلى التباين اما إذا كان بالنظر إلى التباين ينبغي أن يذكر كل قسم أما بالنظر إلى الترادف فيكون أشمل فهمتم المعنى؟ فيكون أشمل وأما, وأما على القول بالعموم والخصوص فلأن الخبر أعم مطلقا قاعدة أصولية تقول كلما ثبت الأخص ثبت الأعم هذه قاعدة أصولية كلما ثبت الأخص ثبت الأعم فهمتم هذا؟ إذن هذا هو قول المصنف رحمه الله تعالى أقول الخبر فممكن أن نحصل ونقول الحديث شامل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين على القول الأول فقط وشمول الخبر على الأقوال الثلاثة التي سبقت فهو أولى بالذكر كما قال محمود أبو المعالي محمود الألوسي في شرحه النخبة. قال المصنف رحمه الله الخبر إما ان يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالاول المتواطر المفيد للعلم اليقيني بشروطه بشروطه كم ساعة؟ ها؟ ساعة إذن نطفونا ونتابع ان شاء الله حي الله الشيخ ناجي الدوسري القحطاني وحيا الله الاخوه الذين يتابعوننا الله استعان إذا نقف هنا ان شاء الله ونتابع غدا درس العقيده باذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته